حَتَّى تَوَارَتْ بِالْحِجَابِ رَدُّوهَا عَلَيَّ فَاطَّفَقَ مَسْحًا بِالسُّوقِ وَالْأَعْنَاقِ وَلَقَدْ فَتَنَ النَّاسُ سُلَيْمَانَ وَأَلْقَيْنَا عَلَى كُرْسِيِّهِ دَسَدًا ثُمَّ أَنَابَ قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لاحد من بعدي انك انت الوهاب فسخرنا له الريح تجري بامره رقاا حيث اصاب والشياطين كل بن نائ و غواص واخرين مقرنين في الاصفاد هذا عطاؤنا فمن او امسك بغير حساب وان له عندنا لزلفا وحسن مآب واذكر عبدنا ايوب اذ نادى ربه اني مسني الشيطان بنصب وعذاب ارقد برجلك هذا مغتسل بارد وشراب